وبعدين بقى في قله النوم واليوم الملخبط ده في حد يحب كده من يوم ಅಲ್ಲ اني مش بالموكب لسه ولا ಇಶಾ ಬಿನಿಯೋ <mimitation>